117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لام ميم 119. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَهَدَكَللتُشْرِكَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُم فَلَا تُطِععمَا إلََّ مَبْجعُكُمْ فَأونَبِّكُم بِمَكُ تُمْ تَعمَّدُ وََّذينَ آممَنُوا عَعملِلُ الصَّالِحَاتِ لَ لُدخِلًَاَّهُم في الصَّالِحين وَمِنَ النَّ سِمَ يَقُول آممَن النَّ بِاللهَّهِ فَإِدَ أُذِييَ فِي اللَّهِ جَعللَكِتْنَّةَ النَّاسِكَعَدَ بِاللَّ وَلَ إِ جَ نَصرٌُ مِ الرَّبِّكَلَ يَقولُولَّ إَِّ كُنا مَاكُمْ ق أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا مَا وَلَا يَعْلَمُ مَا 119. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون 110. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 وَإِلَيْهِ وإليه تقلبون 125. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 126. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.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 وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وما وافاكم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 ُلتأتُون الْ الفاحِشَةَمَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ حَد مِن العالمين أَإِكُم لتَأتَُردِجَلَ وَتَقُقعون السَّبِيلَ وَتَأتُونَ فِي نَادِكُم الْمُكَبون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 129. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 120. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 116. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين 117. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 119. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت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 111. وتلك الأمثال نضربها وَمَا وما يعقلها إلا العالمون 112. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين 113. أتل ما أوحي إليك من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 114. ومن هؤلاء بِهِ يؤمن به 115. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 116. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن 119. وأن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 110. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 111. يعلم ما في 119. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 110. ويستعجلونك بالعذاب 111. ولولا أجل مسمى 116. بغتة وهم لا يشعرون 117. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 118. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون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 114. فأنا اللَّهُ 115. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.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 119. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 110. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع